book 2 58 58 كونوا داليس اجزاء الجسم اجزاء الجسم اش بيشو Ar sumų ražullan Arsum ražullen Pimiausia Galva Arų Awalan El ras vyras nešiuje skrybėlę Ar ražulų jar taį kubaą El ražul jar Plaukų nematyti الشعر لا يراه احد الشعر لا يراه لا يراهما احد ايضا لا يراهما احد ايضا نوغاروستي الظهر لا يراه احد ايضا الظهر لا يراه أحد ايضا اشبيشو اكيس بيربنا ارسم العينين والفم ارسم العينين والفم. الرجل يرقص ويضحك الرجل يرقص ويضحك yrasuri il ganusį ar ražurų lehhu anfun tauyl el ražol lehhu anf pauyl rankoseis laikų lastą huo jehmilų bieddeį asan Hua jehmmol bieddeihį asan ankakklaus nešioje šaallika. هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي حول العنق ده الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو الذراعان قويتان الذراعان قبطان الساقان ايضا قويتان من الثلج الرجل مصنوع من الثلج Jis nešioja kelnių ir paltų. Hūvą la jartadį bantalonan, bintalan, wala Matafan Hua la jartadį bantalonan, wala miotafan. Bet vyrui nešalta. Lakin ar režulą bardan. Lakin ar režul la gairų يسيرا هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج